Jo no sé Ya na ha ya na dam بحب غقات انسجن ومجنون الجواد أرواح هوية طبع البحر خداع إلا بحنينة رفع المواده شرع تمشي السفينة عن بحر النبي وآله قلون كل بحر بجماله ذايب مفتون قالت محمد عنا يحجون للدنيا وأهلها قرت لعيون مرسى جواد الآل أحلى المراسي مست بالموال أغلى الأماسي هذا بن الرضا بفضالك ريان خذلك من سخاه شكاله ألوان حاتم يعرف إنه أكرم إنسان وبالأنجل عطايا هو ربان يل تسمع الأفضل من قلبك الميال بالجلوى والموال زف التهاني يا نهام بمسلكة معنى وجوده هو يا عمال وكل من فضله وجوده مني للجوار بعينه شوق وسعادة من أول حياته وقلبه دفاق وصف معجزاته تحيرك أعماق كل عمق بصفاته يفتح أفاق كل أفق بسماء نور وإشراق هذا الجواد شلونه وصف محيطه ضائب محيط الكون شنه ليحيطا لقلوب السفن والراحة شطئان والحب نوخذ بصراره ايمان ينجلي تشوفه بحبه غرقان والما يغرق بها الرحلة خسرا اغرق حبيبي jروح <تصفيق> زف <تصفيق> Ya malisht thawy janba ya mal hada lilwusul يا ضاعب وشانه يا مال اعجاب بصفات اللؤلؤية لا تحبس الانفاص وانت بمدارة خيض اكسجين احساس شوف اقتدارة شوف اللونو يرسم روحة خدد بلقع ويقشر بالبه جعلك يلقى لبك جوادي خذني بيدك شبك انا باسمك اطلب لبك من تفتح الاصداف تلقى الاماني ويلولونونونونونونونون قاف سابع المثاني اجمع لك جواهر باللي يكفيك لا تطلع قد الله بحره يرضيك واحمد ربك الحبه ورد في والشبل الرضا قول الله يغني تتهنى وصعد فوق ما يردك كل الشوق el mòlid, maqsúq, zafet, tahani